موقع الشيخ ناصر القطامي يقدم الله اكبر الله اكبر عن عقبه ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شضية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاه يخاف مني فقد غفرت لعبدي وادخلته الجنه اخرجه ابو داوود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 అసద్ అమోహం మదర్ వసూలు అసదు అన్నమోహం మదరు సులు హై యార స హార స సల అయ్యల్ సంగో أكبر الله